أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آله اللهم ذكرنا ونسينا وعلمنا ايهنا رزينا عنه فعلا يرحمنا الرحمن فالعليه السلام وينواله احتج الثاني والقائل بالجواز فيهما والقائل بالجواز فيهما بأن إفادة اللفظ للأصل والفحوات دلالتان متغايرتان ولا لزوم بينهما حكماً بمعنى امتناع الانفكاك بينهما وغاية ما بينهما اللزوم في الجملة على ما قال وهو لا يمنع الانفكاك في الجملة فجاز رفع كل واحد منهما بدون الآخر وأجيب بأنه لو لم يكن بين الأصل وفحواه إلا اللزوم في الجملة لا أن لا يكون الحكم ثابتا فيهما بطريقة الاولويه لكن الأولوية مشتر... مشتر مشترطة عند البعض واشتراطها يجب اللزوم الكلي بينهما. لا أديه. لذلك قالوا ما بينهم لزوم لا في الجمله جواب عليه قال لا بل بينهم لزوم كلي يعني بل بينهم لزوم ذاتي لا يمكن انفكاك احدهما يعني انها لا ينفك احدهما بدون الاخر جواب يعني لا يمكن رفع احدهما دون الاخر هذا معنى عدم الانفكار هم جواب قالوا اولا ذو راستدلوا قالوا ما بينهم لزوم في الجمله دلالة. كل واحدة دلالة مختلفة هذا منطوقة ودلالة ثانية مفهومة بس في النصر ما دون الأخرى قال دلالة بل بينهم لزوم كلي خاصة عند ذيها البعض واشتراطها يجب اللزوم الكل بينهم هذه لزوم دلالة دلالة أو بل. أو أي بلا أولوية يعني هذه دلالة بلا أولوية دلالة الأولوية أولا بلا أولا أجهب بلا أولا لا بلا ايه بس ان هنا اذا قلنا بال بالاولويه بل هو دال عاديه بالاولى بينهم لزوم بمعنى عدم الافكاك ورد بأنه لو كان لزوم بينهما كلي لما جاز التنصيص بالخلاف لكنه جاز انقطع كما سبب هذا الكلام بس التنصيص كلام ايه حين تقول قال اقتله ولا تستخف به الاستخفاف ما تقدر تقول ايه بس احنا باحين تقول اقتله عندنا لازم لا لا قالوا معنا بأسبر فما بينهم اللزوم لا يمكن رفع أحده ما بدون الآخر بل ممكنك تصرح نقيضه وتقول أقتله ولا أستخد لكنه جاز قطعا كما سبق ودفع بأن مثل قوله تعالى فلا تقول له ما أفن وهذا هو أجوبة الأمام بي يعني هو جواب كذية. انا باصح انك تجاوب عليه ها زي الدفع قال صاحب راي يستعفي ساما نقصد ايه حين قال وارده بانه جواب الامام عليهم امس واليوم دولهم يجاوبهم باجوبته ودفع بان مثل قوله تعالى فلا تقل لهما اوف في الانجيل في مقام ايجاب التعظيم تنع التنسيس بنقيض المفهوم هذه قالوا احنا قلنا نبي يصرح بنقيضها قلت له ولا أستخف به أه قال وإنجيله في مقام إيجاب التعظيم تنعى التنصيص بنقيض المفهوم. وش يعني؟ حين و... يعني... قالوا يعني لا تقول له ما يعني بنجم منها التعظيم. إذا أنا جيت بفي محل التعظيم فلا يصح التنصيص على الخلافة أبداً. إذا أنا جيت بفي محل التعظيم. يعني ذي. إنت... مثلاً الحين في محل التعظيم. التعظيم. في محل التعظيم. آه مثل أمسة حك مثال ذي مثال ب هو أقتله ولا استخرف به. لو جينا بل قتل في موضع الإهانة إش تقدر جينا تها ما صح إن يقول ولات السخف جونا قتل هلا هذي مثل بها أمس فنا حين يقول لك مثلا دحين لا تقول له ما وفني إن قال في مقام التعظيم فلا صح صليح بن أبي سواء so, قال أم تنع التنصيص بين أقيض المفهوم وإن لازم التناقض وإن لم يقل في مقام التعظيم لم يستجن ثبوت المفهوم وإذا ما جينا في مقام التعظيم أبلغي لا تقول لهم الحكم الأحكام ثم بهم ما هو ثابتنا مفهومنك لا تضربهم وإنك كذا أضربهم سب رجماتك قال لك قال لا تقول لهم أم فين فقط <s> <تصفيق> لا تنع تسألة يا سكين حنا ما جالنا في إلا نخلق ولا تسبرك ذا ولا كذا إلا الحين لا لا هناك لهم في تعظمهم حد لا تقول ولاه. لا تقول ولا <تصفيق> <تصفيق> غير إنك أفرض إنك ما في مقام التعظيم ما, التعظيم. ما قال. وإن لم وإن لم يقل في مقام التعظيم ما قلنا ولا وإن لم مقام تعظيم لم يستلزم ثبوتها المفهوم فلا يضر التنصيص بالنقيب قلنا لا ما رجل تعظيمه. أوه لا لا أبهدنا اشتلاح تأذية لأنه محرور لك تعظيم غير تعظيم غير <مشي> لا هو قال ليش لا سادي ليش لا سادي ليش ناس عادي ليش ناس عادي لا تاذيه لا قلت لا تقول لهم ما خلاص قال لك لا تقول لهم مفتن ما هي شيلة تعظيم لا تعذيهم لا بس لا هاي الشلة أيه لا تقول لهم إذا قال لا تقول لهم موفين معنا لا, لا, لا تقول لهم أضربهم سب ما بدك لا ما لا ما هو في مقام التعظيم لا عذية من أيها قال لا تقول لهم لا لا قال لا تقول لهم موفين شو عليك التأفيق. أما لا به معنى الآخر فقال بأن نفهمه إذا قال لا تآذيهم سوى تآذيهم بضرب ولا بغير ضرب هو الكلام الأول إن قيل في مقام إيجاب التعظيم هو ذي مع أنك لا تآذيهم حين كثر الباب على التعظيم ما يشتغل التعظيم؟ سوى وش من الأدية؟ الأدية حين لا تقول لا أدية آدي ذي بمعنى لا يجزع عليها محرم مثلا أدية المؤمن محرم لأنه المغرب لن يعظم لا أدية ولا أدية ابلا هولق يا دايي اينا ما هو لك تعظم مشارع أيه ما آدي سهل. آدي لا مشارع الاذيان وكان اي ما هذا لا اذا ان الإمام الهادي كان امانه كان الامام الهادي يرفع يشغلهم شيء واحد من ذا يمنع المسلمين من كذا لا اذا في مقابل شيء الله تعظم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 يقول علي كفاه فخر انه ان يكون عبد لله انه هو عبد ارحم الراحمين فخر الواحد ولا حين في ذمه الاسلام ولا في ذمه المسلمين عظيمة هيا سواها قال والا ميكروفون الفلا يطر التنسيس بان يقيد ورد بانه لا مانع من اعتبار معنا في وقت واعتبار غيره في اخر كما تقدم في رسالته وهو كذا ان نس هو الاجر ده يوم يعتبر معاني في وقت ويزيل داخل خل معناه في وقت آخر هو معنى الناس <تصفيق> اي قد يكون في وقت جيد وفي وقت يعني هو هذا معنى الناس أحكام الناس جوه معتبر في وقت المصلحة معتبرة في ذا الوقت وذا الوقت ما عدا معتبرة فيها. وهو النسخي يخو مع النسخ فلازم من قول مثل ولا تقول لهما ما في مقام التعظيم أن يستمر اعتبار التعظيم حتى يمتنع التصريح بنقيض المفهوم وإذا صرح بنقيض المفهوم خلاص يجوز ان نعتبر في وقت آخر لتحريم التأفيف معنى غير التعظيم فيجوز نسخ المفهوم ويكون نسخه قرينة لذلك يكون نسخة المفهوم قرينها أنه قدرت فعلياك المعنى ذي هو التعظيم هذا المعنى معنا آخر مع هذا المقصود التعظيم قصدي إذا جاء لنا شيء نفهمه. التعظيم هو دائماً طاطعاً ما حين يقول لا تقول له ما أفن ورجع جاء لنا هنا أراج بالتعظيم إذن بنحرم الضرب أو لا رجع جاء في محل آخر خلاص أباح الضرب ما ندري أن ما عدا العلة موجودة هذه هو الويش. التعظيم أنها ارتفعت في ذي الوقت المراد بها بهذا التعظيم لا يوجد شيء يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ما يكون هناك من يمكنه النقاش اللي رجع قطعه ما عاد الناس قال في ولا, تقول له ولا تقول له ما وفين وجيد يصرح يجي لنا يصرح لنا بخلاف المفهوم شيء بعدا اللهم صل على حجج المذاهب الاخرى فمدارها على هاتين الحجتين فلا انطول بتفصيلها كم عبده مذاهب اخرى وقد اختلف في هو الموافقة ها أما نسخه فيجو سواء نسخ معه أصله أو لم ينسخ المفهوم نفسه وقد قالت الصحابة رضي الله عنهم أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم الماء من الماء منسوخ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ابتقى الختانان فقد وجب الغسل المفهوم نفسه المفهوم ما شاء الله المفهوم دي إذا قال أن فقد وجب الغسل مع أن الأصل باقين وهو وجوب الغسل بالإنزال ليش؟ إذا عندنا دليل إذا قدو عند واحد ما دليل آه الذي ضعيف أما النحام نزخ ها إننزخ. لا ننسخ لا, لا, لا ننزخ بالضعيف القوي لا ننسخ القوي أما ننسخ الضعيف ما بتجه ما, ما يشيلك يقاوم ولا عندك نزخ عند انت حكمة لا تدرب عن ولا بالتعارف ما ما ولا التاريخ معلوم ما في تعارض لو هو إذا التاريخ معلوم ما في تعارض الا لا رجاله ان الاحاديث استقبال مقضوع ما بين المقضوع بهال ان استقبال خبر هي وأما نسخ الأصل بدون مفهوم المخالف فذكر بعضهم فيه احتمالين قاله ال ما في ال... في ال... Okay. قال عدم الجواز لأنه إنما يدل على ضد الحكم باعتبار ذلك القيد المذكور فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما يبنى عليه قال هنا أظهرهما عدم الجواز يعني لا أنسخ المنطوق وأخليه المفهوم لأنه إنما يدل على ضد الحكم باعتبار ذلك القيد المذكور قال يا سيدنا؟ أشياء قال هنا إنما, إنما يدل على ضد الحكم باعتبار ذلك القيد ما هو القيد إلا الذي لم, لم يظهر له معنى غير التقييد الذي جعلنا هنا في المفاهيم مفهوم المخالفة لا يعمل به إلا بشرط الا لا يظهر له فائدة سوى تخصيص هذا القيد هنا إنما يدل على ضد الحكم باعتبار ذلك القيد المذكور فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما يبنى عليه مش معنى يعني التاريخ اللي جيناه هنا إنما يدل على ضد الحكم باعتبار ذلك القيد وين هو القيد؟ وش هو القيد؟ وش به حين يقول في القنم السائمة زكاة في القنم السائمة زكاة فقولي في القنم السائمة نسخت هذه السائمه باقي يبقى الحكم بالمعلومة ما فيها شيء <تصفيق> أنا دائري أنا دائري أنا القيد الشيء قولي في الغرمة السائمة الوصف المفهوم يعني الصفة ولا البدل ولا ذا أنا ما دريت هو إشتب القيد لانه احنا اعتبرناه إذا لم يظهر له فائدة سواء التقسيص بنحن ننسخه فما علف فائده ولا تقصّص معنها اي فائده فإذا الله عدا عمل بالمثل. يعني في رفع حكم الغنم السايمة. السايمة. في في يدل على ضد الحكم باعتبار ذلك أوكي. القيد إلا, الا باعتبار ذلك القيد المذكور مثلا في السائل ما هو اللعب فاذا بطل تاثير ذلك القيد بطل ما يبنى عليه السلام ما في عن اختك كيف جاءت الشمس انا قصينا إن الماء من الماء هو هناك ما هو في التقاء الختانين ولا في غيره هنا قال الرسول اذا تك اختارين وجب الغسل هذا الحكم وجوب الـ الغسل على ارتقاء اختارين رتب الوجوب على ارتقاء الختان فقط وهنا جاءنا دليل اخر قال الماء من الماء المعنى اذا احتلم واحد ولا كذا فاذا جامع ولا كذا فيلزمه ولا امناء شهوة خرج ما ولا خرج بدون اما ذاك الجماع قد به جمع ما النص وهذ تلك الختان فقد وجب الغسل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 لكن ما عدوك بقرصه جدا جدا جدا جدا جدا جدا إذا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا ما جدا جدا جدا جدا فلن انهم استدلوا به الماء ما وش هو ما له وش يعني ما معه مفهوم معمولا بك ما عدت كذا ما ان هناك نص فيها اذا تقال اختانا وجب الغسل ما ما بلني بعمل ذا دا في داخل ذاتك أختان وجبال الغسل كيف ما كان بده... جاء ما بده ما جاء ما وهنا الماء من الماء غيره إما أعم منها ولا في المحلات الأخرى إذا ما بشير تقاقتان ولا... اياسى وقال واختر السيد إبراهيم في فصولها <تصفيق> الجواز واما أن به فمنعه بن السنعاني وقاضي عبد الله ذهب ولم يصدهم اختيار قال له قال a lunch قال will create a car He said he didn't prepare the car المذهب. parking place will start the car What لا سواء ما بنه ينسخ ما ينسخ ما عادي ما بينسخ الا اصد دون الله ما ما لا عادي يثبت الاصل وارجع حكم الاصل وذاك ثبت الفرق لا على عليه ما ثبت بل ما اذا فقطعة إذا أنت داري إن الثبات أنت لجيل العلة مثلا الحين يقول الله تقول له ما وفينا داري إن الأجل لا الله وسبحانه إجل التعظيم فتمام لا يمكن رفع إليه إلا برفع إليه وإذا ما هو إجل التعظيم فعادي لما هو... ما الحكت أنت المنطوق المفهوم بالمنطوق ما هو إجل العلة عادي ترفع أحدي ما دون الآخر والنف بالإجل باعتبار جامع فلاه كل معي. <سؤال> <صوت>. ثبت الحكم <سؤال> ثبت. <سؤال> أنت ما وجود ثبت بحكم ورجع ذاك الحكم رفعنا وإيش دباه رفع ذا؟ أخبرنا ما فيهم نحن به دليلا ولا قلنا له دليل. وحرم عليك ما أوجب عليك إلا الذكاء تمام؟ رفع هذا السائمة. قال خلاص ما عد فيها وجود. لماذا ترفع الوجوب عنده؟ لا تكون فيها وجوب. عد فيها الحكمة الأول، عدم الوجوب. يا خطير ما هذا عندك القول الأول. اياه سواها وأما النسخ به فمنعه ابن السمعاني والقاضي عبد الوهاب لأن النص دائما أقوى منه. فكيف ينسخ الأضعف الأقوى؟ اختار السيد إبراهيم في فصلها الجوازي وفاكل لأبي إسحاق الشيرازي والبرماوي. Bina على mażoch bina بالمفهوم قد يكون مساوين la. Aha, hej, sawa. Asi لا Asi zawa. Asi zawa. Asi zawa. Asi zawa. Asi ما يادين اذا قاعدوا اضعف بس وكبر اضعف الاجل السلام جزاكم الله ما بسمع الاصوات ما في دور سنه العام العام خلاص ايها قالوا هدى قال وان النص النسخ ديفه من عبره سمعان والقاضي عبد الوهاب عللوا بذيه قالوا لأن النص دائما أقوى منه فكيف ينسق الأضعف الاقواه ما هو سابر الأضعف أنه ينسخ الأقوى واخترس سيد إبراهيم في فصولها الجواز وفاقاً لأبي إسحاق الشرازي والبرون بناء على أن المنسخ بالمفهوم قد يكون مساوياً أو أضعف إذا هو أضعف قالوا سابر لأن علة الأولين لأنها أضعف ما هو سابر إنسخ أقوى منه قال هناك قد يكون به ناسخ له أما مساوي ولا أضعف منه كأن يكون مفهوم خالفه أو نحو ذلك والله أحلام مساوي مسألة نختلفة في بقاحكم الفرع مع نص حكم أصله فذهب بعض الخنافياء إلى بقائه ولا أكثرون إلى امتناعه هذا في القياس هذا إذا هي علّه أولا هذا إذا هي علّه أولا إلى امتناعه وهذا ما رأسه <تصحر> المفهوم <تصحر> أنه تتنظيم باب القياس إذا تتنظيم باب القياس حقيثة الأولاء فالحكم الكلام واحد وإنما عندهم باب القياس وإن باب الدلالة الثانية فلا ما ينسوا بس بالرفع أحدهم ما دون الله أفرع وإنما باب القياس من دلالة أقول له ما أفنه باعتبار علا فإذا رفعت أحدهم ما بيرسف على آخر وهذا ما أراد بقوله نس حكم الأصل يزيل حكم الفرع ثم منهم من سما ذلك نسخة نظرا إلى الظاهر من السفاعه بعد كونه بعد كونه بس يعني بعد ثبوته ومنهم من يسميه يمكنهم ان إلى أن الحكم إنما زال بزوال علتي. لا بزوال لا لا لا لا لا لا ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما هو, هو البناء؟ ما لا لا لا لا لا لا لا ما لا لا لا لا لا لا لا ما إن وجود المانع هو القوة لا لا ما إذا به مانع ما يصح القياس من أول الأمر لأن المانع لأن شرط القياس وجود المقتضي وعدم المانع فإذا وجود المانع ما هو سابرتيس هو منذ الحين ما يوجد المقتضي سوا أي سوا إذا المانع ما بلا المانع في طراه يعني مثلا الحيض جاء قه انتهى جاء مثلا ان وجوب صلاه عليه حق ياسن عاديك ب جاء ما كنا مكلفه ورجع الطراه مانع طراه مانع مثلا الحيض ولا ده ساهو بلا ما تذكروه تنسخلوش اذا نسخت انت الاصل اذا نسخت الاصل ولي في ينتفع لان ما عاد معك جامع هي احنا ما بننف الفرق لان الدلالة المفهوم ذا انا ما لحقت حكم المفهوم باعتبار جامع بل هي دلاله مستقله اما هنا اذا ما هي الا بجامع بعله فاذا زالت ما عم بشي ما عم شي فرق بينهم قال قال ثم منهم من سمى ذلك نسخا نظرا إلى الظاهر من ارتفاعه بعد كونه ومنهم من لا يسميه نسخا نظرا إلى أن الحكم إنما زال بزوال علته احتج الأكثرون بقوله لخروج العلة عن الاعتبار يعني أن نسخ الأصل يستلزم خروج علته عن كونها معتبره شرعا حيث علم يلغاؤها لعدم ترتب الحكم عليها في, في, في الأصل وإنما يثبت الفرع بالعلة فلو لم ينتفي بانتفاعها لازم يثبت الحكم بلا دليل يعني ما بشيء علها قيل في الاحتياج قائلين بالبقاءة الفرع تابعوا لكلاك ما قلنا أنه ربعة حقماً أصل ربعة رد قلنا مثلا الحين أباح لك الخمر قطعاً بمعنى ما عدها معتبرها الإسكار لا عدها معتبره في التحريم لا ما أحلى لأن الإسكار عاده موجود لا خاصة من المشكرات ما قالت قدمناك بالقياس أحنا قلنا أن الخمر محرم لأجل الإسكار فإذا أباحه درينا أن الإسكار هنا ما عاد يحل في التحريم. بس بريعة يحله. عند رينا إذا إحنا ما درينا بالعلة ممكن أما إذا قلنا الناس إن محرم الإسكاره ورجع يقوم يبيحه درينا أن قال الإسكار ما عده معتبر. خلاص إذا ما بلأ سباعضات ولا كذا ورجع جاء حكم رينا مخالف درينا نعلز ناديك ما جاهي صحيحة. هذه قمنا على فقط أما إذا هو مثلًا إحنا ثبتناها بإيماء ولا بنص ولا بكذا إذا سبرناها أي إحنا قديم سباط ولا كذا ورجع مراجع درينا بديك ما هو صحيح كنت تقدمت لنا ولا درينا على إن هذا إذا شيء ظهر مخالف له درينا إن التعليق لنا ما جاء هو صحيح في الاحتياج القائلين بالبقاء الفرع تابع للدلاله الحكم كما في الفحوى قلنا بل تابع للدلاله مع الحكمة ولا مسلم أنه لم يحدث شيئا إلا انتفاء الحكم بل حدث معه انتفاء الحكمة هل المعتبرة شرعا هذه هو مثل الإسكار الإسكار هو الحكمة هي حفظ العبد ومتلازم هو والإسكار وانتفاءه سزم انتفاء الحكم إذا انتفى الحكمة انتفى الحكم انتفاء الحكم في الفرع ليست حالة بغير حكمة معتبرة والمفهوم ليس كذلك إذا لازم انتفاء الحكمة المحرمة للتأفيف دفاع الحكمة المحرمة للضاب ما يكون حكمة باعثة على تحريم التأفيف قاية في إيجاب التعظيم والما... أي هذا الكلام الدين الشي ها لأنما يكون حكمة باعثة على تحريم التأفيف قاية في إيجاب التعظيم والمنع عن الإذ عن الاذى فيستتبع تحريم الشتم والضرب وسائر انواع الاذى بخلاف حكم التحريم ها الله, الله ما قده في الاجابه <تبول> الله ما يعني نهايه يعني الحين يقول الاخوات كلهم كذا ما قده غايه في التعظيم وشي <تضح concili vengeful> لأن ما يكون وبعثة سواء <تصفيق> <لأن ما تصفيق> الذي يكون بعد غاية في إكاده بتيه خبر إياه، <تصفيق> فاستتبع تحريم الشتم والضرب سائر أنواع الاذى لان عدها أولى لا. الشتم عسر والضرب عسر وكل ما ارتفع هو عسر، بخلاف حكمة تحريم الضرب فإنه لا يكون في تلك الغاية فلا يستتبع سائر أنواع الاذى إذا قام يحرم الضرب فقد يقول واحد مما التعفيف أنه مباح هو مباح مباحه. لا لا اذا حرم عليك الضرب لا تضربهم قد يقول واحد انه مباح ما التأفيف لأن ما هو موجود لا غايه التعظيم غايه التعظيم حين يقول لك هات يقول لهم اوقفوا ولا لا ترفع راسك عندهم ولا لا حرم عكس ولا اذا حرم الادنى بل اولى الاعلى أما إذا حرم الاعلى بل أولى الأجناء. لا قد يحرم الاعلى ذي هو ضرب ما الضرب عشر لا لا لا أجناء حاجة أجناء الأذية أي. أجناء شي يعني هذا ما هو حاصل من أذية مثلا إلا واحد فالمية فهم محرم عليه ما بين الضرب بل اولى ذي فوق ما بين الضرب إذا حرم عليه الضرب لا يجبني ساعة يوي لا لا فغاية إياب التعظيم والمن عن الإداء فاستتبع تحريم الشاتم والضرب وسائر أنواع الإداء بخلاف حكمة تحريم الضربة إنه لا في تلك الغاية فلا يستتبع سائر أنواع الإداء بل قد يقول واحد سهلا أما ولا بأف ولا عادي إذا حرم ما لا أما إذا حرم الأدنى قطعة لاولاده العشر منهم محرم حين يقول لك لا محرم عليك أن تاخذ تأخذ ريال من هذا العشر السهلة وعشرين ما بين لو قال لك محرم عليك أن تأخذ مئة او ألف عليه لا تقول احد ما رياسه ما عليك شيء رياسه فكانت الرعاة والعناف في تحريم التأفيذ أعلى وأخص وأعمم قطعة اذا حرم التاذيف فعاده بالاول انه يحرم الضرب ما نزبر يزخ ما هو سواء ما هو سواء قياسه ودي لا اذا حرم التاذيف بل الضرب والدوره المقصوده هي بخلاف العكسه حرم الضرب قد يكون يقول واحد متاذيف ودا ساله علا دني وانتفاء الأعلى, لا الأعلى, الأعلى ولا أخص يجب انتفاء الأدنى لا انتفاء والعناية في تحريم التأثير الأعلى وانتفاء والعناية في تحريم التأفيف أعلى وأخص، وانتفاء الأعلى أذى تحريم التأفيف، والأخص لا يجب انتفاء أقل. لا إذا <متحدث> <بجد هي> <Ministry> يضع... حرم <تصفيق> <تصفيق> والحناء في تحريم التاثيث اعلا وأخص لا, لا لا لا لا ما يمين هذا غير على ما ما ما عشان غير لا لا سهل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها لا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها لا بدل والعناية في تحريم التافيف على أخص وانتفاء الأعلى والأخص تحريم التافيف لا يوجب انتفاء الأدنى هذه هو الضر فالعادي موجود محرّم <تصفيق> لا يوجد إنه أجل عادي يضربهم قال لا يوجب لا يجب انتفاءه إذا إذا رزح التافيف قال لك وانتفاء الأخص هذه هو التافيف لا يوجب انتفاء الأدنى هذه هو الضر <تصفيق> لا, لا ينتفي اذا انت قال لك هذا انفي. لا لا لا. قال لك هذا ما هو حرم عليك التأفيف. قال لا تقول لهم ابعد رفع تحريم هذا التأفيف. فبقى ارتفع تحريم الضرب. لا. قال لا. ارتفع حكم. اذا انت حكم التأفيف الاخص ما يستزم ارتفاع حكم ال... العظم. <تصفيق> بخلاف حكم الضرب فإنه يرتبع حكم التأفيف <تصفيق> قال لك هنا والعناية في تحريم التأفيف أعلى وأخص وانتفاء الأعلى والأخص إذا انتفى تحريم ماذا ما يخبرونهم حرم التأفيف إذا انتفى تحريم التأفيف هل يلزم منه تحريم الضرب انتفاءه <تصفيق> لا ايوه قال لكم لا ايوه سنوك كيف والعنات في تحريم التأفيف أعلى أخص وانتفاء أعلى يعني انتفاء تحريم يعني رفع تحريم التأفيف والأخص لا يوجب انتفاء الأدنى هذا هو ال الضرب تجلس حكمه لا لا انتفاء هذا دي هو أخص ناقص بالضرب الا الا اخص وشو لا لا هو اخص تحريم التأثير ان الضرب اشمل يشمل يشمل يشمل, يشمل. كل أدية كريم وهذا اه الا ما هو شامل الضرب يعني الأدية التأثير وده الأدية وده ال... مادام به أديات كذا به أنواعه أربع ثلاثة فهو عدية الشامل لكلبها الأبية اختر نضرب وضرب نضرب وضرب التأفير عباية حياسف خلاص واحد ضرب ضربة ما هو حصل هذه وذلك ضرب ضربتين وذلك حصل منه عشر ضربات هذه حصل منه عشر ضربات ما هي حصلت كل الأباية؟ كلها وذلك حصلت منه ضربة واحدة حصلت كل الأباية إذن وين أعم؟ هذا تحريم ال ال التأفيث هو أخص وتحريم الضرب هو أعم. لا هذه تشمل جميع الآلاء. يا قال لكم والعناية في تحريم التأفيث. لا لا هنا والعناية في تحريم التأفيث ما العناية في ما هي أعلى وأخص؟ <ميقضي> لأنه إذا قدر حرم عليك هذا بالأولى إذا كان يكون محرم. أيه أنتي. أنا جيد. قط عماد أنا فيعني. ولا حرم. ماذا أن جمعاد إذا حرم التأفيذ إنه <أمدار> حرم الضار. وإذا حرم وإذا حرم لا, لا ما, ما يلزم. لا ما حماه. العموم هنا. ما زوجك قال والعناية في تحريم التأفيذ أعلى وأخص هي قال أخص وانتفاو الأعلى والأخص هذه تحريم التأفيذ لا يوجب انتفاو الأدنى والأعم. هذا <تصفيق> مثلا هو اخص أول هو اعم فاذا رفع الاخص ليه تحرم التاثيف ما يلزم من التاء إباحة اباحه شاي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>